اتحد العب العب هذا الاتحاد العب العب اتحاد اضرب الملعب هذا الاتحاد الاتحاد وجول وخلي جماهير. يا الحادي لا يضرب الملعب لا لا يضرب الملعب ده فرح فرح يا عمي يا عمي والفرح يفرح والله الفرح يفرح والفرح يفرح من أجلك أكيد لا لا اجي يا انت هاد يا عمي يا عمي والفرح يفرح سيد الفرح يفرح والفرح يفرح من أجلك أكيد من أجلك أكيد صول وجول وخلي جمالي تغني تغني تغني تغني العب العب هذا اليوم يومك جديد والمعالي عزوم من انا حبيب انا كل يضرب هذا التحادي العب العب العب هذا الاتحاد Hadil al